فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسيفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 إ قدَرم مععلُوم فَقَندَعونَا فَنِععمل الْ ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين يُطْلَقُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ يُطْلَقُونَ إلى الذِّلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ وَلُ يَومَئذِ للِمُكَذذبين هذا يَوْم لا يَطِقون وَل يُقذَنُ لَهُم فَيعتَذِرُون وَلُ يَمَئِذِ للِلمُكَذذبين هذا يَوْمُ الفَصل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 اكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين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 ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعد